قسم بالشفقة والليل وما وَسَقَ والقمر إذا تسقى لا تركبون طبقة عن طبقة فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون.